الوجه الثاني يبدأ حالا البيت التاسع والعشرون كل شعب كنتم به آل وهب فهو شعبي وشعب كل أذيبي يقول كل موضع كنتم به من الأرض ومنزل فهو منزلي ومنزل كل أديب البيت الثلاثون لم أزل بارد الجوانح مذخفت دلوي في ماء ذاك القليب بارد الجوانح أي ساكن العطش وخضخط حركت وجعل الدلو مثلا للرجاء وأراد ماء القليب جود الممبوح البيت الحادي والخلاثون بنتم حاشية هاسين بؤتم انتهت الحاشية بنتم بالمكروح دوني وأصبحت الشريك المختار في المحبوب أي ما ينالكم من المكروه فلم تحملوني منه اشفاقا واشرقتموني في المحبوب البيت الثاني والثلاثون ثم لم ادع من بعيد لدى الاذن ولم اثن عنكم من قريبي اي كنت اول داخل واقربهم واثنى اصرف واحجب البيت الثالث والثلاثون كل يوم تزخرفون فنائي حاشية سين ثنائي انتهت الحاشية بحباء, بحباء فرد وبرغ غريبي كل يوم تزخرفون فنائي بحباء فرد وبرغ غريبي تزخرفون تجددون وتزينون البيت الرابع والثلاثون إن قلبي لكم لكالكبد الحرى وقلبي لغيركم كالقلوب خاء يقول قلبي لكم لشدة محبتكم وشوقي إليكم ككبد العاشق والحرى الصبى وقلبي لغيركم كقلوب سائر الناس البيت الخامس والثلاثون لست أدلي بحرمة مستزيدا في وداد منكم ولا في نصيبي لست أدلي أي لست أتقرب من قولهم فلان يدلي إلى فلان بكذا وكذا أن يتوسل إليه وهو من إدلاء الدلو حاشيه فيضاء قال الخار ليس ثناء عليكم ونشري عنكم ما أوليتموني طمعا في أن تزيدوني برا وودادا فإنكم قد سبقتم إلى كل بر انتهت الحاشية البيت السادس والثلاثون لا تصيب الصديق قارعة التأنيب إلا من الصديق الرغيب خ الرغيب الكثير الطمع يقول لا يوبخ الصديق على تقصير يقول لا يوبخ الصديق على تقصير منه في أمر إلا من كان كثير الطمع لا يصادقه لمودته صاب يعذر نفسه في سؤالهم وادكارهم بامره حاشية قال ابن المستوفى هذا البيت يدل على ما قاله له سليمان ابن وهد ولامه عليه لان القارعة التي اصابته من صديقه سليمان هي من صديق مرغوب فيه وهو سليمان على أن يكون المعنى مخصوصا بمعين فأما إذا كان من غير تعييم فإنه يريد أنه لا يعتب الصديق إلا صديق راغب فيه فيكون فعيل بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم وسليم بمعنى سالم ويريد أبو تمام بذلك نفسه او سليمان ابن وهب انتهت الحاشية البيت السابع والثلاثون غير ان العليل ليس بمظموم على شرح ما به للطبيب يقول لم اذكر ما اذكره استزادة لكم لكن اذكر معتقدي لكم توكيدا وزيادة بيانا فلا لوم علي في ذلك كما أن العليل لا يرام على أن يشرح للطبيب العالم بعلته ما يجبه لما في ذلك من توكيد البيانة البيت الثامن والثلاثون لو رأينا التوكيد خطة عجز ما شفعنا الآذان بالتثويب عينه التثويب الدعاء الثاني من قولهم ثوب الرجل بأصحابه إذا دعاهم مرة بعد مرة وأصله من ثاب يثوب إذا رجع وقال قوم أصل التثويب من الثوب وذلك أما الرجل كان إذا ألم به خطب أشار إلى أصحابه بثوبه يدعوهم بذلك ثم كثر حتى سمي كل دعاء تخويبا القصيدة التاسعة وقال يندح الحسن بن وهب ويذكر غلاما أهداه له البيت الأول لمكاسر الحسن بن وهب أطيب وأمر في حنك الحسود وأعذب حاشية هائمين وأصعب انتهت الحاشية الأول من الكامل والقافية متدارك والمكاسر جمع مكسر وهو الأصل مثل العنصر صاد تقول العرب فلان طيب المكسر إذا كان لين الجانب حسن الخلق وخبيث المكسر إذا كان سيء الخلق رضيء النية وأصل ذلك فيما يكسر من الأشياء التي ليست بالحيوان إذا كسرت فوجدت طيبة الرائحة وطيبة الطعم عين ويقولون هو هش مكسر إذا وصف الرجل بأنه جواد لا يتعب السائل ويقال ذلك أيضا لمن هو ذنين عندهم لا يصلب في أيدي الأعداء وقوله أعذب يحتمل وجهين أحدهما أن يكون معطوفا على أطيب كأنه قال أطيب وأعذب ويجوز أن يكون معطوفا على أمر ولكن يكون أعذب من قولهم ماء عذب إذا وقعت فيه الأقمشة والقذا حاشية فيضاء قال الجوهري المعذبة القذا وما أنذو عذب أي كثير القذا وفي اللسان العذبة القذا وما أنذو عذب كثير القذا والطحلب انتهت الحاشية فيكون كقولك أمر وأبشع وهذا حسن غير منكر البيت الثاني وله إذا خلق التخلق أو نبى خلق كروض الحزن أو هو أخصب حاشية سين وهذا أطيب انتهت الحاشية وخلق من الخلوق عين الحزن هاهنا موضع بعينه في نواحي نجد حاشية قال ابن المستوفى قوله الحزن هنا موضع بعينه لا معنى له إذ ليس روض هذا الموضع بعينه أحسن من روض غيره وإنما أراد بالحزن هنا ما غرض من الأرض وروضه احسن الرياض لقلة إنساكه الماء وقوله إنما وصف روض الحزن لأنه أبعد من وطء الراعي إذا كان السهل أيصر عليها ليس بمستقيم إنما الروض إذا بعد عن الوطء كان أحسن سواء كان في حزم أو سهل انتهت الحاشية وقيل بل كل حزن كذلك لأن الروضة إذا كانت في موضع عال كانت أحسن وقيل إنما ذكر روض الحزن لأنه أبعد من وطء الراعية إذ كان السهل أيصر عليها قال كثير فما روضة بالحزن طيبة الثرى يمج الندى جاث جاثها وعرارها حاشية الأغاني الجزء الرابع عشر صفحة تسع والبيت التالي له المكمل لمعناه هو بأطيب من أربان عزة موهنة وقد وقدت بالمندل الرطب نارها انتهت الحاشية وقال القطامي فما ريح روض ذي أقاح وحنوة وذي نفل من قلة الحزن عازب حاشية الدوان صفحة خمسين وقال الحنوة عشبة وضيئة صفراء الثمرة والنفل بقلة طيبة والبيت التالي له المكمل لمعناه سقطه سماء ذات ظل سمته سقطه سماء ذات طل فنقعت نطاقا ولم يأت سيل المذانب او نطافا ولم يأت سيل المذانب انتهت الحاشية يقول اذا بليت اخلاق المتخلقين بما ليس في طبعهم وتغيرت ونبت اي قل خيرها من قوله النبى السيف ينبو إذا لم يقطع فخلقه كروض الحزن أو هو أطيب من روض الحزن البيت الثالث ضربت به أفق حاشية قال الصوري ويروى ضربت به خيم الثناء انتهت الحاشية ضربت به أفق الثناء ضرائب كالمسك يفتق بالندى ويطيب أي أوصلته إلى غاية الثناء والمدح خلائقه الضرائب جمع ضريبة وهي الخليقة والطبيعة ويفتق من قولهم فتقت المسك بغيره وهو مأخوذ من فتق الثوب كأنه يراد أن رائحته وسعت بما فعل بها وهي كلمة معروفة قديمة قال الراعي لها فأرة ذفراء كل عشية كما فتق الكافور بالمسك فاتقها البيت الرابع يستنبت الروح اللطيف نسيمها أرجا وتأكل بالدمير وتشرب صاد هذا مثل كما يقال فلان يشرب مع الماء وكبت آكله شغفا به لمن يستحلى خلقا وظرفا ونسيمها أي هذه الضرائب يحزك الروح اللطيف ويروى يستنبط الروح اللطيف نسيمها حاشية قوله يستنبط الروح اللطيف نسيمها لم يرد في نسخة شين وأثبتناه من نسخة إباء ونون انتهت الحاشية البيت الخامس ذهبت بمذهبه السماحة فالتوت فيه الظنون أمذهب أم مذهب عين ذهبت بمذهبه يحتمل وجهين فتح المين وضمها فإذا فتحت فالمعنى ذهبت بمذهبه أي طريقته السماحة أي غلبت عليه كما يقال ذهب فلان بالمجد أي حازه وصار له ومنه قول الأخطل ذهبت قريش بالسماحة والنبى واللؤم تحت عمادم الأنصار حاشية الدوان صفحة ثلاثمائة وأربع عشرة انتهت الحاشية وإذا ضمت الميم فالمعنى ذهبت بثيابه المذهبة أي أنه يخلعها وقد ادعى قوم أن الذهب يسمى مذهبا وفسروا على ذلك قول الأخطل لباس أرضية الملوك كأنما علت طرائبه بماء المذهب حاشية الدوان صفحة 27 انتهت الحاشية قالوا أراد الذهبا والقياس يوجب أن المراد بناء الشيء المذهب وقوله التوت فيه الظنون أي اختلفت ولم تحقق شيئا واحدا وقوله أمذهب أم مذهب يقول أطريقة هو وخلق أم مذهب من قول العامة بفلان مذهب إذا كان يلد في الشيء ويضرى به وأكثر ما يستعمل ذلك في الطهارة يقال بفلان مذهب إذا كان يتطهر ثم يظن أن طهارته لم تكمل فيوعدها وذلك يعرض للقراء والمتنسكين كثيرا ويجب أن تكون هذه الكلمة حدثت في الإسلام وذلك أنهم رووا حديثا مرفوعا فيه ذكر أولاد سبعة ولدهم الشيطان أحدهم يسمى المذهب وهو الذي يعرض للمتطهرين فيوهمهم أن طهارتهم فاسدة فيعيدونها وفي بعض الأخبار التي تذكر على معنى التعجب منها وأن عدنان أبا معد كان له ابن يقال له الضحاك وكانت أمه من الجن وأنه لحق بأخواله فصار شيطانا وهو الذي يسمى المذهب يعرض للناس في الطهارة بخط العبدية والمذهب واحد المذاهب والمذهب هو اللوح والسفر من الكتب التي فيها السير خاء يقول ذهبت السماحة لمذهبه كل مذهب فأخذ من كل حظا فلا يدري أمذهبه مذهب أم هو السفر الذي تتشعب فيه المذاهب لسعتها وافتنانها في كل فن قال المرزوقي المذهب بضم الميم الجنون يقال به مذهب والمعنى أن السماحة قد غلبت عليه واستولت على شمائله وسجاياه فهو يفرط فيها ويسرف في لزومها حتى قيل على طريق التشكك أهذا خلق ومذهب ام جنون ومذهب انتهت الحاشية البيت السادس ورأيت غروته صبيحة نكبة جلل فقلت ابارق ام كوكب صبيحة نكبة اي اصابته نكبة في ليلتها والجلل هنا العظيم فقلت ابارق اي اهي شعاع برك ام ضوء كوكب البيت السابع متعت كما متعت بحى في حادث داج كأن الصبح حاشية قال الصولي يروى كأن الشرق وقال ابن المستوفى وهي رواية الخار زنجية انتهت الحاشية فيه مغرب حاشية هذا ويروى غيهب انتهت الحاشية متعت, متعت كما متعت ضحى في حادث باج كأن الصبح فيه مغرب متعت ارتفعت قاف يقول إن غرته ترى عند النكبة العظيمة تصيبه مضيئة مشرقة كإشراق الضحى عند الباس سحاب شديد السواد يقول اسفار الصبح عنده من اضلامه كأنه مغرب أي وقت غروب الشمس وجنوح الليل قال ويجوز ان يكون المراد بالعارب الحادث العظيم المظلم الذي يصير الصبح معه مغربا والظهر له مقصرا وعلى هذا الوجه تكون الرواية كما منع الضحى في عارض ذاجي حاشية وهي رواية قاف وضاء انتهت الحاشية البيت الثامن يفديه قوم احضرت حاشية في سين وباء ونون احضرت بالبناء للمجهول انتهت الحاشية اعراضهم سوء المعايب والنوال مغيب حاشية سين ريب الحوادث والفعال مغيب وفي غاء أنشده الآمدي يفديك قوم أحضرت أعراضهم ريب الحوادث والفعال مغيب وقال هذا مما غيره من لم يعرف معناه فجعلوه يفديك قوم البيت وإنما أراد أبو تمام إن أنه إذا راب الزمان بحادثة تحدث لم يحضر ذلك الأمر إلا أعراضهم لأنها تنتهك بالذن وفعالهم مغيب فليس تحضر هذه الحوادث إلا أعراضهم التي تذن فجعل ذكر الذات لها بالذم حضورا ويجوز أن يكون بأعراضهم أجسادهم وقد يقال للجسد أرض قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولكنه عرق يجري من أعراضهم كالمسك فيقول إنهم يحضرون الحوادث بأبدانهم والفعال الجميل منهم مغيب انتهت الحاشية خاء أي قوم تنوبهم النوائب فلا يقابلونها بفعال حسن يدفعونها عن أنفسهم كما يفعل هذا الممدوح البيت التاسع من كل مهراق الحياء كأنما غطى غديري وجنتيه التحلب أي من كل رجل صفيق الوجه ذي قحة كأنما غطي على عينه فلا حياء فيهما عينه وسكن الهاء في مهراق على لغة من قال أهرقت ومن قال هرقت يقول مهراق البيت العاشر متبسم الثوبين ينظر حاشية سين ينصر زاده نظر يحدده ووجه صلب وقال الصوري في م ويروى ووجه صلب وفي ذا وروى الخار زنجي متبسم الثوبين ينصر زاده أي أبيض اللباس يقول هو يعني المهجوة حسن اللباس متنوق فيه الا انه شحيح يمنع زاده من اكيله نظر يحب به في وجه من ينظر اليه لتحديده يقول إذا اذا استغاث به زاده نظره بنظره وقحت وقحت وجهه انتهت الحاشيه متبسم الثوبين ينظر زاده نظر يحدقه وخد صلب عين متدسم الثوبين اي دنسهما واصل ذلك ان يأكل الدسم فيصيب ثوبه ولا يتعهده بالغسل ثم قيل للغادر والبخيل ان ثيابه لدسم يضرب مثلا وان كان الثيابه الملبوسة نقية قال الراجز لا هم إن عامر ابن جهمي أو ذم حجا في ثياب دسمي حاشية أورد الصولي هذا الرجز في شرحه وهو في اللسان مادة وذم قال وأوذم على نفسه حجا أو صفرا أو جبه أراد ثيابا متلطخة بالذنوب يعني أحرم بالحج وهو مدنس بالذنوب انتهت الحاشية وقوله ينظر زاده نظر هذا مأخوذ من الناظور وهو الذي تسميه العامة الناطور ويجوز أن يكون الطائي قال ينطر بالطاء لأنهم قد تكلموا بالناطور قديماً والطاء فيما روية من كلام النبط وإذا قيل بالضاء فهو من نظرت الشيء في معنى نظرت إليه وأكثر ما استعملت نظرت مع إلا وقد تستعمل متعدية بغير حرف خفض يقال نظرت الرجل في معنى نظرت إليه قال ابن قيس الرقيات ظاهرات الجمالي والسر ينظرون كما ينظر أراك الضباء حاشية الدوان صفحة 171 انتهت الحاشية ويقول حدق إليه إذا نظر نظرا شديدا والمعنى أنه يجعل حدقته نصبا له لا يزيلها عنه وخد صلب أي صلب ويقال لحجارة المسن صلب لصلابتها البيت الحادي عشر فإذا طلقت لديهم ما لم أمل أدركت من جدواه ما لا أقلب البيت الثاني عشر ضم الفتاء إلى الفتوة برده وسقاه وسمي الشباب الصيب شرح البيت الثاني عشر الفتاء طراءة السن وقل يستعملون الفتاء في بني آدم لأنهم إنما يقولون ذابة فتي إلا أن البيت المري للفزاري معروف إذا عاش الفتاء مئتين عاما فقد ذهب اللذاذة والفتاء حاشية البيت والربوع بن ضبعين الفزاري اللسان مادة فتاة انتهت الحاشية يقول هو ذو فتاء في سنه وفتوة في خلقه وماء الشباب محسن لوجهه كما يحسن وسمي المطر الأرض البيت الثالث عشر وصف كما يصف الشهاب حاشية من كما اعتدل الشهاب وبها وبهامشها رواية الأصل سيم كما نصع الشهاب وفيضاء وروى الخار زنجي وصفى كما اعتدل الشباب وقال ورواية الشباب أجود لقوله وإنه معذاك من صبغ الحياء لمشرب لأنه أتى بالإشراب مع الصفاء والخلص فيكون على جهة الطباقة انتهت الحاشية وصف كما يصف الشهاب وانه في ذاك من صبغ الحياء لمشرب البيت الرابع عشر تلقى السعود بوجهه وتحبه وعليك مسحة بغضة فتحبه شرح البيت الرابع عشر قاف يعني ان هذا المنبوح حسن القبول إذا رأيته سعدت به وأحببته وإن كنت قبل مبغضا إلى الناس حببت إليهم لإقباله عليك واستسعادك به عين مسحة بغضة مستعار يقال عليها مسحة من الجمال أي هي جميلة جمالا ليس بنفرط لأن مسح الشيء لا يوجب كثرة تعلطه بالماسح ولا الممسوح وحق ذلك وحق ذلك أن يستعمل في المرئيات والبغضة لا ترى في الحقيقة والجمال مرئي حاشية أورد ابن المستوفى شرح أب العلا هذا بلفظه وفيه شاهد قال قال الشاعر على وجه مي مسحة من ملاحة وتحت الثياب الشين لو كان باديا انتهت الحاشية البيت الخامس عشر إن الإخاء ولادة وأنا مرء ممن أواخي حيث ملت فأنجب خاء يقول إخاء المتآخيين كأخوة الإخوة وأنا رجل مستقص في اعتقاد الإخوان أي لا أواخي إلا كريما حاشية في الأصول فأنجب فأنجب بضم الهمزة ومعناها أوافي النجباء أنجب يعني أوافي النجباء ويظهر أن الخار زنجية رواها بفتح الهمزة فبقية كلامه كما جاء في ضاء وأنا رجل مستقص في اعتقاد الإخوان فإذا اتخذت أخا استكرمته أي اتخذته كريما فأنجب من نجبت عن الشجر اللحاء فأنجب من نجبت عن اللب عن الشجر اللحاء وبلغت إلى خالص الشيء وهو مثل ضربه أي أبالغ في المودة انتهت الحاشية البيت السادس عشر وإذا الرجال تساجلوا في مشهد فمريح رأي منهم أو معزب حاشية سين مغرب انتهت الحاشية أي رأي عاقل ورأي جاهل أي منهم من له رأي ومنهم من لا رأي له يقول إذا اختلفوا في الرأي تأتي بالرأي المصيب واستعار للرأي الإراحة والإعزاب وإنما ذلك للمال الراعي البيت السابع عشر أحرزت خصليه إليك وأقبلت آراء قوم خلف رأيك تجنب الخصل ما يخرجه المناضل أو المسابق ليأخذه أحد المتناضلين أو المتسابقين إذا غلب البيت الثامن عشر وإذا رأيتك والكلام لآلئ حاشية ميم ولام وسين وظاء ولقد رأيتك وفي ظاء ولقد سمعتك انتهت الحاشية طوم حاشية قال ابن المستوفى في نسخة ابن الليث بخطه طوم جمع طومة وهي الضرة أي من الكلام من له ماء وهو مثل الضرة ومنه من لا ماء له انتهت الحاشية يقال البيت مرة أخرى وإذا رأيتك والكلام لآل أنتوم فبكر في النظام وثيب يقال لما عظم من الآلي توم وهذا مثل يريد أنه يجيء برأي يبتدعه ورأي يختاره مما سبق إليها البيت التاسع عشر فكأن قصا في عقاض يخطب وكأن ليلى الأخيالية تندب البيت العشرون وكثيرا عزة يوم بين حاشية في الأصول وكثير على, الأصل وكثير على الأصل من غير تصغير وفي هأباء وكثير في يوم بين انتهت الحاشية وكثير عزة يوم بين ينسبوا وابن المقفع في اليتيمة يسهبوا البيتان التاسع عشر والعشرون وشرحهما صرع هذين البيتين في غير اول القصيدة والغالب في شعر العرب وغيرهم ان يكون التصريع في البيت الاول وربما جاء التصريع في تضاعيف الابيات وذلك قليل وذكر اربعة كلهم مبرز في الطريقة التي سلكها ذكر قصة مساعدة الإيادية وهو أحد خطباء العرب وحكمائهم وزهادهم وذكر ليلة الأخيلية وهي من بني الأخيل من عقيل وكانت يحكم لها بالتبريز في مراء طوبة بن الحمير وذكر كثير عزة وهو من بني مليح من خزاعة وكان يقدم في النسيب وفي متح الملوك وكان يقدم في النسيب وفي متح الملوك وأضاف إليه عبد الله بن المقفع الكاتب واليتيمة لقب كتاب لبن المقفع يشتمل على ذكر آداب نفسية يأمر بها الإنسان من حسن الأخلاق والسماحة وبذل الموجود ورفض التكبر ونحو ذلك ومعنى اليتيمة أنها منقطعة القرين مثل الضرة اليتيمة التي لا شبه لها أو التي لا شبه لها البيت الحادي والعشرون تقسم وقارة وتستخف موقرا طورا وتبكي سامعين وتطربوا عين أن يتوقر غير الوقور إذا أصغى إليك وتستخف الوقور بحسن ما يسمع منك وتبكي إذا وعظت وتطرب ببدائعك البيت الثاني والعشرون قد جاءنا الرشأ الذي أهديته خرقا ولو شئنا لقلنا المركب يعني الغلام الذي أهداه إليه والخرق الذي قد دهش وتحير كأنه رشأ وهو مع ذلك يصلح للتمتع صاد وأصل الخرق الضعف في القوائم من النعمة أو من النعمة البيت الثالث والعشرون لذن البنان له لسان أعجم خرص معانيه ووجه معرب خ لسان أعجم لا يوقف على معانيه ووجه معرب يدعو إلى حبه البيت الراضع والعشرون يرمو فيخلم في القلوب بطرفه ويعن حاشية في ظاء وقال الخار زنجي ويرن ويرن وقال ابن المستوفى قال الجوهري رنت المرأة ترن رمينا أي صوتت كأنه أراد بقوله يرن يصوت للنظر الحرون أي يبع النظر الحرون انتهت الحاشية ويعن للنظر الحرون فيصحب يرن فيسلم في القلوب بترفه ويعن للنظر الحرون فيصحب أن ينظر فيذهب بالقلب ويتعرض لمن لا ينظر إليها فيستميله إليه حتى يتبعه وعن اعترض ومنه عنان الفرس ويصحب ينقال عين أصل الحران في الخيل وذوات الحافر استعاره هنا للنظر ولعله لم يوصف قبل الطائي بهذا وقوله يصحب من قولهم أصحب إذا قاد بعد امتناع والمعنى أن هذا الرشأ يعترض للنظر الذي لم يكن يصرف إلى شيء يستحسن فينصرف إليه البيت الخامس والعشرون قد صرف الظانون خمر تخده وأظنها بالريق منه ستقطب حاشية سين تقطب ان تاتي الحاشية صاد يقول قد خجل من كثرة النظر اليه واحمرت وجنته فكأنها خمر لم تمزج ثم قال وأظنها بالريق منه ستقطب يريد أنه يقبله على خده ثم في فمه ويترش فريقه فذلك قوله ستقطب أي تمزج البيت السادس والعشرون حمد حبيت به وأجر حلقت من دونه عنقاء ليل مغرب قاف يعني غلاما كان وهبه له يقول أنا أشكرك على صنيعك في هبتك ولكن لا تؤجر عليه إذ كان الغلام ينال منه ما لا يستحق به الأجر إن سلم في استخدامه من الوزر حاشيه وقال الصوري قد جلب إليك هذا الغلام حمدا وشكرا لما أهديته إلي ولكن ليس لك في إهدائه أجر لأنك أهديته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 إن سلم في استخدامه من الوزر البيت السابع والعشرون خذه وإن لم يرتجع معروفه محض إذا مزج الرجال مهذب انتهى الشريط السابع البطيط على الشريط الثامن